بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد فيقول المصنف رحمه الله وفصل المفهوم اي ما حصل في ذهن قسمان المفهوم هو ما حصل في الذهن وما حصل في الذهن يقال له مفهوم ويقال له معنى ويقال له مقصود ويقال له مضلول نعم فهذه أسماء لمسمى واحد فيقال له مفهوم باعتبار أنه فهم من اللفظ نعم، ويقال له مقصود بأنه يقصد من اللفظ ويقال له معنى ايضا باعتبار أنه عنية وقصيدة من اللفظ لأن معنى من عنا يعني عنا بمعنى قصد معنى ظرف مكان من عنا يعني فمعنا معناه ما حل أي مقصود محل القصد للقصد هو المحل الذي وقع عليه القصد هو المقصود إذا يعني يقال له معنى معنا أو مقصود بإعتبار أن اللفظ أنه يقصد من اللفظ ويقال له ما من حيث إن اللفظ دل عليه إذا هذه أسماء لمسمى واحد أسمى متعددة والمسمى ما هو هو الذي حصل في الذهن فالذي حصل في الذهن هو المفهوم وهو هذا الذي حصل في الذهن الذي يقال له مفهوم أو مقصود أو معنى أو مدلول هذا إما جزئي وإما كلي نعم ما حصل في ذهني قسمان أحد احدهما جزئي والثاني كلي أما الجزئي فهو ما يمنع نفس تصوره عن صدقه على كثيرين يعني نفس تصوره يمنع عن صدقه على كثيرين يعني إذا تصوره العقل فبمجرد تصوره يحكم يحكم العقل بأنه لا يمكن أن يكون أكثر من واحد هذا هو الجزيد فمثل زيد زيد مفهوم زيد مفهوم هذا اللفظ ما هو هو يعني شخص معين من أفراد الإنسان هذا المفهوم بمجرد حصوله في الذهن يحكم العقل بأنه ليس له أفراد كثيرة كزيد وعمر وهذا الفرس وهذا الجدار وكذلك هذا الفرس يعني هذا الفرد الحاضر من نوع الفرس وهذا الجدار المشار إليه من أفراد الجدران فهذا كله جزء وعما الكلي فهو ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوعه الشركة فيه ما لا يمنع نفس تصوره نفس, تصور نفس تصوره لا يمنع عن وقوع الشركة فيه يعني لا يحكم العقل بأنه ليس بمتكثر بمجرد تصوره بمجرد تصوره بل يعني إذا تصوره العقل يجوز أن يكون متكثراء اذا المعتبر في كون المفهوم كليا ما هو أن يجوز العقل تجويزا مطابقا للواقع أن يجوز العقل آآ آآ أن يوجد له أفراد تجويزا مطابقا للواقع هذا هو الشرط لا يشترط أن يوجد له أفراد كثيرة ولا أفراد متناهية ولا حتى ولا فرض واحد بل يعني حتى ولو لم يوجد له أي فرض فيكون كليا لأن العبرة في الكل ما هو عن لا يحكم لا يمتنع العقل عن تجويز تكثره بمجرد تصوره نعم فمثلا شريك الباري شريك الباري فهذا يعني بمجرد تصوره لا يحكم العقل بأنه متكثر يجوز ذلك اي يجوز أن يوجد له أفراد مع أنه محال أن يوجد له أي فرض هل بمجرد تصوره يحكم العقل بأن ليس له أفراد لا. لو كان هكذا لم احتجنا إلى إثبات الوحدانيه إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى إلى دليل بل كل عاقل مجرد تصور شريك الباري يحكم بأنه ليس له أفراد بل ليس هكذا بل مجرد تصوره يعني يجوز أن يوجد له أفراد فهو وكذلك يعني اللا شيء أو اللا ممكن أو لا موجود هذه كلها كليات وهي التي تسمى بالكليات الفرضية هي كليات لماذا لان اذا اذا تصورنا معانيها فمعانيها معان كليتو نعنا لا شيء يعني اي شيء ليس بشيء لا موجود أي شيء ليس بموجود لا ممكن اي شيء ليس بممكن هذا المفهوم يعني إذا تصورنا يجوز العقل أن يوجد له أفراد لكن محال أن يوجد له أفراد لماذا؟ لأن أي شيء إذا وجد في الخارج أو تصورناه فوجد في ذهننا فهو شيء وهو ممكن وهو موجود هم؟ لأنه لا يوجد إلا ممكن لأن الوجود فرع الإمكان ممتنع الوجود لا مع ذلك هو كلي لماذا؟ لأن الشرط في الكل ما هو لا يشترط أن يوجد له أفراد كثيرة بل يكفي أن يجوز العقل تكثره بمجرد تصوره ألا يمتنع العقل عن تجويد تكثره بمجرد تصوره لذلك قال المصنف يعني نفسه تصور لأنه لو لم يأتي بهذا القيد فتدخل يدخل نحو شريك الباري والكليات الفرضية هي تدخل في ماذا في تعريف الجزي لماذا لأنه ليس له أفراد نعم وتخرج من من الجزئي فتدخل في في تعريف الكلي تدخل في تعريف الجزئي وتخرج من تعريف الكلي فتعريف الكلي لا يكون جامعا وتعريف الكلي لا يكون جامعا وتعريف الجزئي لا يكون, يكون مانعا لذلك هو قال من نفس التصور ثم وعمل كلي فهو لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشريكه فيه شريكه شركه او شري شركة شركة نعم نعم وقوع الشركه او الشركة نعم عن وقوع شركة فيه يعني العقل يجوز أن يكون مشتركا بمجرد تصوره وعن صدقه على الكثيرين كالإنسان والفرس نعم فهذا هو الشرط أن يجوز العقل تكثره بمجرد تصوره سواء وجد له أفراد أو لم يوجد له أفراد وقد يفسر الكلي والجزي بتفسيرين آخرين عمل الكلي فهو ما جوز الأقل تكثره من حيث تصوره وعمل الجزي فهو ما لا يكون كذلك يعني وقد يفسر الكلي والجزي بتفسيرين آخرين عمل الكل فهو ما جوز الأقل تكثره من حيث تصوره فهذا هو تفسير الثاني والتفسير الاول هو ماذا لكل ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه وهذا ما لا الاقل تكثره من حيث تصوره ما الفرق بين تعريفين لا فرق بينهما بل مؤداهما واحد والفرق بينهما من حيث اللفظ فقط نعم فإما أن يعرفها هكذا أو يعرفها هكذا فإذا عرفها هكذا وعرفها هكذا فالمؤدى واحد وكلاهما صحيح نعم وما وقضي فسر لكل يوجزي بتفسيرين اخرين أما الكلي فهو ما جوز له قل لا ما له أفراد كثير بل ما جوز له قل من حيث تصوره؟ بمجرد تصوره يجوز العقل تكثره وعمل جزئي فهو ما لا يكون كذلك ما لا يكون كذلك أي ما لا يجوز العقل تكثره من حيث تصوره نعم. فاصل على الكلي أقسام فقلي كما قلنا ما يجوز العقل تكثره ما لا يمتنع العقل عن تجويد تكثره بمجرد تصوره فإذا كان الكلي هكذا يعني ينبغي أن يوجد للكلي اقصى قسم له أفراد كثيرة غير متناهية وقسم له أفراد متناهية وقسم له فرض واحد مع إمكان الأفراد الأخرى أو مع امتناع الأفراد الأخرى أو ما لا لا ليس له فرض ومع إمكانه أو ما ليس له فرض مع امتناعه كل هذا يكون أصام للكلي فيمكن أن يكون كلي. ليس له أي فرض والمحال أن, أن يكون له فرض وكل يعني ليس له أي فرض لكن ممكن وكل له فرض واحد مع إمكان غيره كلي له فرض واحد مع امتناع غيره كلي له أفراد وتلك الأفراد متناهية والكلي له أفراد غير متناهية الكلي اقسام منعهدها ما يمتنع وجود أفراده في الخارج لا. ما يمتنع وجود أفراده في الخارج أي في الواقع ليس المراد بالخارج هنا الخارج عن الذهن بل الخارج عن الواقع والخارج عن الواقع شامل لل... للذهن وخارج الذهن والخارج له معنى يعني أحيانا يقال يعني خارج في مقابلة الذهن مثلاً زيد موجود في الخارج وإذا تصورناه هو موجود في الذهن ثم نقول يعني العنقاء ليس موجودا في الخارج أي هو وإن كان موجودا في الذهن نعم ونقول يعني لا شيء ليس موجودا في الخارج أي ليس موجودا في الواقع أي ليس موجودا في في ولا في خارج ذي هذا هو هذا الخارج هو المراد هنا يعني ما يمتنع وجود أفراده في الخارج في الواقع كلا شيء ولا ممكن ولا موجود فإنه يمتنع وجود أفراده في الخارج أي خارج الذهن وفي الذهن فاي شيء وجد في الخارج فهو شيء وهو ممكن وهو موجود والشيء لا يكون لا شيء اليس ذلك هل يكون شيء لا شيء اليس هذا اجتماع النقيضين ممكن هل يكون لا ممكن لا اجتماع النقيضين فأي شيء وجد في, في, في الخارج أو في خارج ذهن أو في ذهن يعني أي شيء وجد أو تصورنا فوجد في ذهننا وهذا شيء وممكن وموجود إذا لا شيء هذا كلي فرضي محال أن يوجد له فرض مع ذلك هو كلي لأن العبرة في الكلية ما هو؟ أن لا يمنع نفسه تصوره أن لا يمنع نفسه تصويره أن يكون مشتركا، ونفسه تصوره يجوز هنا الاشتراك، وثانيها ما يمكن أفراده ولم توجد ما يمكن أفراده ولم توجد لانقة، مفوم لانقة ما مفوم لانقة عاير كبير رأسه في السماء. ورجله في العرض واحد جناحيه في المشرق والاخر في المغرب نعم هذا مفهوم العنقاء طائر كبير بهذا الكبر نعم يعني هذا المفهوم اذا تصورنا يجبز العقل ان يوجد له عدة افراد لكن لم يوجد له اي فرد نعم مع امكانه ليس مثل شريك الباري أو ليس مثل لا ممكن ليس مثل لا موجود لا لكن يعني هو لا يوجد ممكن لكن لم يوجد نعم كالعنقاء وجبل من الياقوت جبل من الياقوت أو بحر من الزيبق نعم هذا كله كلي نعم لا يوجد له أي فرد مع جواز وجودها وثالثها ما أمكنت أفراده ولم توجد من أفراده إلا فرد واحد يعني لا يمكن أن يوجد له عدة أفراد لكن لم توجد إلا فرد مع إمكان غيره كالشمس الشمس لأن الشمس ما ما معنا الشمس ليس معنا الشمس هذا هذا الكوكب بعينه لأنه جنس اسم جنس ليس مثل زيد ليس علما لهذا بل الشمس مفهومه ماذا كوكب نهاري ينسخ طلوعه وجود الليل يعني اذا إذا, إذا طلع على الليل هذا هذا هذا معنا الشمس لذلك كان الشمس نكراه أو اسم جنس أم وإلا لو كان هو موضوعا لهذا لهذا الكوكب بخصوصه كما وضع زيد لذاك الشخص بخصوصه لما كان اسم جنس بل يكون علما وهو ليس بعلم إذا الشمس هو هذا مفهومه وهذا المفهوم كلي هذا المفهوم كلي ولكن هذا الكلي له فرض واحد مع إمكان غيره نعم وكالشمس والواجب تعالى كذلك واجب الوجود مفهوم واجب الوجود كلي مفهوم واجب الوجود لأن معناه واجب الوجود ما هو ما يحيل أو من يحيل العقل عدمه يعني إذا قيل إذا قيل إنه ليس بموجود لا يسلم العقل والعقل يوجب يقول لا بد أن يوجد هذا معناه واجب الوجود وهو افوم كلي شامل لله سبحانه وتعالى ولغيره لكن ليس له في الواقع إلا فرض واحد وهو الله سبحانه وتعالى مع يمتناه غيره ليس مثل الشمس شمس يعني كوكب النهاري شأنه أن, أن يزول الليل بظلوعه هذا الآن يوجد له فرض يمكن أن يوجد له أفراد لكن هذا لا يمكن أن يوجد له أفراد بالفرض واحد فقط هذا الواجب الواجب الواجب تعالى الواجب الواجب الوجود مفهوم واجب الوجود أما مفهوم الله مفهوم الافضل الجلالة هذا جزئي لأنه عالمون لأنه يعني موضوع لذات المقدسة نعم لذلك كان لا إله إلا الله كلمة الصوحيد لو لم يكن الله موضوع للذات المقدسة بل يعني كان الله بمعنى واجب الوجود أو بمعنى الخالق العالم فيعني يكون المعنى لا إله إلا واجب الوجود وواجب وجود بالنظر الى, إلى ذاته يمكن أن يوجد الهدد فرق فأنت لم تجعل الألوهية محصورة إلا في هذا الجنس فلا يكون توحيدا لكن كلمة توحيد كلمة تدل على توحيد الألوهية ذلك لأن لفظ الجلالة جزئي لا كلي، فوضوع مثل زيت فالمقصود بالواجب تعالى يعني هذا المفهوم ليس المقصود هو ذات المقدسه والواجب, والواجب يعني واجب الوجود ورابعها ما وجدته له أفراد كثيرة إما متناهية يعني كل له أفراد كثيرة وهي إما متناهية كالكواكب السيارة يعني الكواكب السيارة خلاف الكواكب الثوابت سميت الكواكب السيارة لكثره سيرها لأنها تصير بسرعة نعم كواكب مفهوم الكواكب السيارة أو مفهوم الكوكب السياري الكوكب السيار هذا مفهوم كلي وله أفراد وأفراده متناهية فإنها سبع الشمس والقمر والمريخ والزهرة زحل وعطارد والمشتري أو غير متناهية أو له أفراد غير متناهية كأفراد الإنسان والفرس والغنم والبقر هل الإنسان إنسان يعني ما مفهومه حيوان ناطق هم؟ والغنم ما حقيقته حيوان ثاغ حيوان له ثغاء وهو صوت الغنم نعم والابل هو حيوان راغنعم والبقره حيوان له خوار نعم فهذا مفهومه وهذا المفهوم كلي لو هو أفراد، لكن يقول المصنف أفراده هو غير متناهي. كيف يكون أفراد الإنسان غير متناهي؟ مع أن الإنسان يعني لم لم يوجد إلا من عذاب عليه سلطان والسلام ويعني ينتهي بآخر من يولد قبل انتهاء العالم، وهذا متناهي. كيف يكون غير متناهي؟ فهذا التمثيل مبني على مذهب الفلاصفة فإن مذهب الفلاصفة أن العالم لا, لا بداية له فعندهم جنس الإنسان لا ينتهي عند آذب لا بد أن يوجد شخص قبله شخص وقبله شخص وقبله شخص, وقبله شخص, وقبله شخص, وقبله شخص يعني العالم دائم بدوام نوعه. فكل أي أي فاخذنا ان يوجد هناك فرد من البقر فرد من الانسان فرد من الشاطئ و وه... ايضا يعني إذا... اذا قيل هكذا انه ان, إن... إن العالم قديم وعن... و... و... و... و ولم يقل بالتناسخ ولم لم ن... يقل بالتناسخ بل قيل يعني كل فرد له روح يخصه فهذا التمثيل يعني مبني على أن قدم العالم وعدم التناسخ أما ي... أه... أه... تناسخ يعني مذهب باطل يعني بعض الفلاسفه ويوجد عند بعض الأهل الذي يعني أيضا أنهم يعتقدون أن شخص إذا مات فروحه يذهب إلى جنين في بطني امرأة منه أو يعني إلى حيوان آخر ويغتهاد فإذا قيل بالتناسخ فمع قدم العالم أيضا يكون الأفراد يعني متنع فهذا مبني على قدم العالم هذا نعم كأفراد الإنسان والفرس و الغنم و البقر فهذا خطا لكن يعني لا هذا مجرد تمثيل و يعني يخطئ و ليس من شيء العقلاء الاشتغال بالتمثيل و التمثيل اليس ذلك فلولا يمثل بماذا بنعيم الجنه نعيم الجنه وفوم كلي وافراده غير متناهيه كلما يقتصف الشخص ثمرة، توجد هناك ثمرة أخرى. نعم، وكذلك يعني معلوم الله معلوم معلومة الله سبحانه وتعالى يعني ما يعلمه الله هذا الآن كلي ما يعلمه الله معلوم الله. فما يعلمه الله هذا مفهوم كلي له أفراد غير متناهية وقد ورد على تعريف الكلي والجزي سؤال تقريره أن صورة الحاصلة من البيضة المعينة والشباه المرئي من بعيد ومحسوس الطفل في مبدئ الولادة كلها جزئيات مع أنه يصدق عليها تعريف الكل لأن في هذه الصور فرض صدقها على كثيرين غير ممتنع والجواب أن المراد بصدق المفهوم في تعريف الكل هو الصدق على وجه الاجتماع وهذه الصور يعني صورة البيضة المعينة وغيرها إنما يصدق على كثيرين بادلا لا معا إن الوحدة موخوذة في هذه الصور ضرورة أنها مأخوذة من عادة معينة جزئية ولأولا فيها اعتبار التبحد لكانت كلية من غير لزوم شكالي يعني هذا اعتراض يرد على, على كل من تعريفي الكلي والجزئي فحصل هذا الاعتراض أن ما اتيت من التعريفين ليس بصحيحين فإن تعريف الكلي يعني ليس بمانع يدخل فيه بعض أفراد الجزئي بعض الجزئيات داخلة في, في تعريفك للكل فتعريفك للكل ليس بمانع وتعريفك للجزئي ليس لجامع لخروج هذه الجزئيات ما هي تلك الجزئيات التي تكون سببا للخلل في التعريفين الجزئي الأول ما هو بيضه محي معينه بيضه معينه اذا واذا اخذها كذا فنظر اليه ناظر ورسمت صورته في ذهن الناظر ثم ب... بالخفاء والدقه وبدلت هذه باخرى ان الى عب عبده الله يطلع الرأي إلى تبديل بل يعني بدون شعوره وبدون تفطنه أبديل أليس هذه البيضة التي رأيتها أولا قل نعم ثم غ أليس هذه نعم هكذا إذا أولي ألف بيضة أو أكثر هو يقول نعم هذا هذه صورة التي يعني أنا عرف عرفتها ورأيتها وانتقشت في ذهني هذه صورة هذه هذه صورة هذه هذه صورة هذه, هذه, صورة هذه, هذه صورة فهو يجب أن يكون هذه صورة ألف بيض أو أكثر مع أن هذه الصورة التي انتقشت في, في ذهن الرائي هي جزئي لماذا نقول إنه جزئي؟ لانه ان لانها التقت في ذهنه من بيضه معينة يعني من بيضه هي من فرد معين من أفراد البيضه فلا بد ان يكون هذه الصورة هي جزئيه اذا هي جزئيه مع ذلك على ان عليه تعريف الكلي ذبق عليه الآن تعريف الكلي يعني نفس تصوره يجوز فيه التكثر فهذا هو الاشكال وكذلك إذا رأينا شبها من بعيد لا بد أن يكون من بعيد لأنه إذا كان من قريب يعني يستضع لكن إذا, إذا, إذا, إذا رأيناه من بعيد فصورته اندقشت في ذهننا فنحن نجبل أن يكون صورة إنسان هذا المرء نجبل أن يكون هذا هذا هذا إنسان. أن يكون هذا هذا شجرة أن يكون هذا قطة ونجبل أن يكون هذا شاة حاكر فهذه الصورة التي يعني انتقشت في ذهنا من هذا من هذا الشبح الذي رأيناه من بعيد هذا جزئي. ما الدليل على أنه جزئي؟ لأنه يعني من مادة معينة أي من من من فرد معين رأيناه. فينبغي أن يكون هذه الصورة يعني هي هي جزئي. مع ذلك العقل يجوز أن يكون إنسانا وأن يكون شجرا وأن يكون كذا وأن يكون كذا. وهذا الآن هذا جزئي. ينطبق عليه تعريف الكلي فتعريف الكلي انطبق على بعض الجزئيات إذا وليس بجامع نعم وكذلك الطفل في مابدا ولادته طفل صغير إذا راى والده انتقشت صورة, صورة الوالد في ذهن المولود ثم رأى صديق والده يميل إليه ويلاحقه ويتبسمه لأنه يجوز أن يكون هذه الصورة الذي عنده أن يكون صورة هذا الصديق أنه صورة والده ثم أتى صديق آخر لوالده يميل إليه وصديق آخر هكذا وهذه الصورة التي يعني أخذه الطفل بمبدأي البلادة هو بلا شك هو جزي لماذا؟ لأنه مأخوذ من والده ووالده جزئي من الجزئيات وهو جزئي مع ذلك هذا سبي يجوز أن يكون صادقا على كثيرين إذا هذا الجزئي ايضا دخل في تعريف الكلي والجواب ما هو؟ الجواب أن المراد بصدقه على الكثيرين صدقه عليها معا اي في وقت واحد نعم فف ففي المثال الاول لو وضعت هذه البيضات الالف كلها في امام شخص امام هذا الذي راى البيضه الأولى هل هو يجوز ان يكون هذه الصوره صورة هذه هذه وهذه وهذه لا بل انما يجوز ان يكون صورة لهذه بدل هذه او هذه بدل هذه هذا رايك وكذلك يعني هل اذا حضر عند الولد الوالد وغيره واستقاؤه كله هل يجوز للولد ان يكون هذه الصوره لهؤلاء كلهم لا يعني هو لا يميل إلا إلى والدي نعم no. وكذلك يعني هذا هذا الشبح الذي رأيناه من بعيد هل في وقت واحد أنه جبز أنه يكون صورة شجر صورة صورة إنسان لا يعني أنه جبز يكون صورة إنسان بعدلا بعدلا شجر نعم okay. no. ثم تقريره أن صورة الحسنة من عبيضة المعينة الصورة الحسنة